اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربك الى صراط العزيز الحميم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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَوْ ضُرٌّ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۚ وَقَالَ مُوسَى إِن تكفرون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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاقر السماوات والأرض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 بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي وما كان لنا أن إِيَّاكُمْ بِصُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَبَيْتُمْنَا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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أليم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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضغفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا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 وَيَغِْبٌ اللهَّهُ الأأَمْثَالَ لِ النَّاسِنَ عَهُم يتَذَكرون وَمَسَلُ كلَلِمَةٍ خَمثَةٍ كَشَجرَةٍ خَبيثَةِ جتُسَّت مِ صَوْوق أَْضِ مَا لََا مِن قَراء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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبينه قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل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 رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاكِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنْ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 سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس مَا كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للنار ناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أولو